بوك تو كاتوريس داشم سابتيني سبعة واربعون سبعة واربعون بسر وشمس كالوني الاعداد للسفر الاعداد للسفر تطوريس كراو تموس ينبغي أن نعبئ شنطتنا يجب أن نعبي شنطتنا طونيكو نتوري پاميرشتي ينبغي ألا يجب أن لا تنسى شيئا تاوريك ديديلو تحتاج إلى كبيرة تحتاج إلى شنطة كبيرة Nepamirš kelionės pasu. Letensa, jawaz, safar. Letensa, jawaz, el safar. Nepamirš klietuvų bilietu. Letensa, tevkirata tairan. Letensa, tevkaret el tairan. Nepamirš kelionės čekiu. Letensa, ašiketis jahija. لا تنسى الشكات السياحيه. Pasim kremano خذ معك كريم واقي من الشمس. خذ معك كريم واقي من الشمس. Pasim akinius خذ معك النظاره الشمسيه. خذ معك الظرة الشمسيةسا خذ معك القبع الشمسية خذ معك القبعة الشمسيةرن سمتكبي الشمسية. هل تريد أن تأخذ معك خطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك؟ خريطه طرق ارنوري هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سياحي هل تريد ان تاخذ معك مرشد سياحي هل تريد أن تأخذ معك مظله مطر هل تريد ان تاخذ معك Ma matar Nepamiršk kelnių, marškinių, puskoinių. Tadžker al-banṭalōnāt. Al-banṭalāt wal-qamṣān wal-jawārib. Tadžkar al-banṭalōnāt Raptatalanuk diržų, švarkų. والاحزمة والسترات تذكر ربطات العنق الاحزمة والسترات نپاميرشپ <تصفيق> بيجامو ناختينيو مرشكنيو ايربالتنيو تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات Tau reikia batu, sandalu sandalų, aulinukų. Anta tahtaju ila ahdhiya Wasanadil sanadil wa juzam. Anta tahtaj ila ahdhiya wa sanadil wa juzam. Tau reikia nagams. Tahtaju ila manadil waraqiyya wa sabun wa تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون وومقص أظافر تويك الشكدننت الشلو تحتاج إلى مشط وفرشات أسناان ومعجون أثناان تحتاج إلى مشت وفرشات أثناان ومعجون أسناان.